الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الكرام فهذه هي الحلقة الثانية بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم يقول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وري ولا نصير يقول الله تعالى مخبرا عن حال اليهود والنصارى وشدة معاداتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقد بينا فيما مسبق أن لهود هم أتباع نوسى وأن النصارى هم أتباع ويسى فلهود أتباع نوسى عليه الصلاة والسلام وشريعتهم التي كانوا عليها نسخت بشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام ووجب عليهم أن يؤمنوا بيسى ويتبعوه ولكنهم والذي أذب الله أبوا ذلك وكفروا بيسى عليه الصلاة والسلام والدعو أنهم قتلوه وصلبوه وقد أنكر الله ذلك عليهم في قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم أن النصارى فهم أكباء عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول وهم على دين حق حتى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليهم ان يتبعوه، فلما كفروا باله صاروا كافرين حتى بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لأن عيسى بن مريم قد بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله واذ عيسى بن مريم يا بني إسرائيل لإني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فأحمد الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم والدليل على هذا قوله فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ولكنهم كفروا بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا كافرين بإيسى وبشارتهم ولهذا لا يقبل الله دينهم ولا ينفعهم هذا الدين الذي يهم عليه يوم القيامة قال الله تعالى ومن جبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهم في العاخرة من الخاسرين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله عز وجل لن تر عنك اليهود ولا النصارى حتى تستبع ملتهم ايدينهم الذين عليه فاليهود يقولون لا نرضى ان حتى تكون يهوديا والنصارى يقولون لا نرضى انك حتى تكون نصانيا قال الله تعالى قل اي منكر عليهم ان هدى الله هو الهدى ولا سمع انتم عليه ايها اليهود ولا مانتم ما عليه ايها النصارى الهدى الله هو الهدى وهدى الله بدعاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليهم الحمد صلى الله عليه وعليه وسلم وفي قوله والهدى ضمير فصل وضمير فصل يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفعه ونفعه يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفعه وعما سواه لأنه أعني ضمير الفصل من أدوات الحصل ثم قال الله عز وجل وَلَا إِتَّبَتَ عَوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله المولي وناصر يعني من اتبع أهواء هؤلاء اليهود أو النصارى وهو ما يريدونه من أن يكون الناس نصارى أو يهودا فمن اتبع هذا بعدما جاءه من العلم برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه معرضة نفسه لهذه العقوبة ما له من الله ولي يتولاه فيحيطه بماء ينفعه ولا نصير يتولاه ولا نصير ينصره فيمنعه مما يضره. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام التحرير الشديد من اليهود والنصارى لأنهم لم يرضوا عن الإنسان حتى يبتبع ملتهم ومن فوائد هذه الآية هذه الآية وأحكامها بيان أن اليهود والنصارى يرضون بمن يتبع ملتهم بل يفرحون بذلك ويسرون به ويستبشرون به ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن الهدى لا يختص بأمة أو طائفة معينة فليس الهدى لجهود فقط ولا للنصارى فقط بل الهدى هدى الله فمن اتبع هدى الله على أي, على أي رسول حصل على هذا الهدى فقد استجاب هدى الله ومعلوم أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء وأنه جاء بكتاب مصدق لما بين به من الكتاب وما هي من عليه وأن شريعته نسخت جميع الشرائع، وعلى هذا فنقول ليه جوى النصارى الملة الصحيحة ما كان عليه المسلمون لأنها هي الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن فوائد هذه الآية وأحكامها التحذير من اتباع أهواء اليهود والنصارى أي اتباع ما يهونه من الباطل لقوله تعالى ولين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لف من الله من وليه والعنصير ومن فائد الآية الكريمة أن العقوبات إنما تقعوا على العبد بعد أن يأتيه العلم فأما الجاهل فلا عقوبة عليه لقوله تعالى ولا انتباتاه وآهم بعد الذي جاءت من العلم وهذا الأصل يشهد له آيات متعددة منها قوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت ومنها قوله تعالى وليس عليهم جماح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومنها قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى أبعث فيهم رسول يفعلهم آياته وما كنا مهلك القرآن إلا وأذعوا قلوبهم والأيات في هذا المعنى كثيرة وهو أنه لا عقوبة إلا بعد بعد الهم ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه لا أحد يمنع ما أراد الله عز وجل من خير أو من شر وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأكار التي تقال بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منات ولا ينفع ذا الجد من جد، أي لا ينفع صاحب الحظ والغناء حظه وغناه من الله عز وجل فلله تعالى محيط بكل شيء وقارن على كل شيء ومن فائدة الآية الكريمة وأحكامها أنه إذا كان هذا التحذير موجهاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولئن ولئن تبات هواهم إلى آخر الآية، فكيف بننذونه؟ فإن فإن هذا فإن هذا التحذير يشمله وأولى، ولقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن ثبتناك فقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضيف الحياة وضعك الممات ثم لا تجد لك علينا مصيرا وإلى هنا ينتهي بناء المقال في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته